وَلَوْ شَاءَ أَلْهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَرَابًا وَمِنْهُ شَجَرًا وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمٌ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلة تلبسونها وترى الفلك نواقر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون